بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 أك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذو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 قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَامًا اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ نَسَى أَفْعَلِيهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوء ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا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 Am hasib al-lazin ejterhul seyaati an ejgalhüm kel-lazin amanu ve amilu ıssalihat an ejgalhüm kel-lazin amanu ve يحكمون، وخلق الله السماوات وللرب الحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت، وهم لا يضلون. أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه.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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بجناة ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا توبوا إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ان نظن الا وَمَا وما نحن بمستيقنين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار ومؤاكم النار ومالك من ناصرين ذلك بأنكوا متقدموا آيات الله زؤا وغرتكم الحياة الدنيا